وإذا السماء خرجت وإذا الجبال نسفت وإذا رؤوس الأرض قتت لأي يوم أُجِلَت لَيْومِ الفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمِ الفَصْلِ وَإِلَوِيَ يَوْمَ إِذِ الْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكَ الْأَوْلِينَ ثُمَّ نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكدبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَإِلَوِيَ يَوْمَ إِذِ الْمُكَادِبِينَ أَلَمْ نَجْعَلَ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَى وَمُوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا أُنْفُرَاتَهُ وَإِلَوِي كذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل يندي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكدبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتبرون ويل يومئذ للمكدبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيدون فكيدون ويل يومئذ للمكدبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون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 ذل للمكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون